وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون إن <تصفيق> أمها وإن الله لعفو غفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة منه قبل أن يتماس ذلكم توعظون والله بما تعملون خبير فمن لن يجد فصيام شهرين متتابعين من كل أن يتمس، فمن لم يستقر في طعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أمين حدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين مِن قبلهم وقد أنزلنا آياتي I can't believe.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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا Allah'ı, kime ilah وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّوْهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا طَلَّلَكُمْ فَفَسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحِ وَإِذَا قِيلَ اشْرُزُوا فَاشْرُزُوا يُوبَا الله بما تمنون غضير ذلك خير لكم وأصهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين يواكم صدق <سرح> <سرح> فإذ لم تمعنوا وثابا الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله خبير بِمَا تعملون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ le on <laughs> أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما تَبَ اللهُ لَا أُغْلِبَنَّ أَمْرُسُ لِي إِنَّ الله قوي اتبى الله <تبالله> لا أخلي <أغلبن> أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. <لا> Yo